و إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا و ل ا مستكبرا كأن, لم يسمعها كان فيه اذنيه وقرا فبشره بعذاب أ ل ي م إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم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 يا بني أ ق م ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إ ل ي ن ا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إ ن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إ ل ى عذاب غليظ ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون لله ما في السماوات و ا ل أ ر ض إ ن الله هو الغني الحميد ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة أ ق ل ا م والبحر يمده من بعده س ب ع ة أبحر و ابحر ل ي ما د بعده ه من م سبعة أبحر, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس واحده ان الله سميع بصير أ ل م تر أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إ ل ى اجل م س م ى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل